الحمد لله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله الدائم دوام ملكه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 لا تتب الرغبة في الآخرة, في الاخرة, الاخرة إلا الاخرة بالزهد في الدنيا, في الدنيا دنيا دنيا دنيا فقد توعد الحق أعظم الوعيد, الوعيد لمن رضي الوعيد بالحياة الدنيا, الدنيا واطمأن, واطمأن بها, بها وغفل عن آيات, آيات الله ولم يرجو لقائه. قال المولى عز وجل في كتابه الكريم, الكريم بسم الله الرحمن الرحيم, الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم وأساس كل خير أخي المسلم أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يقل الإخوة الكرام لقد جاءت إذاعة القرآن الكريم وإذاعة صوت العرب والبرنامج العام إلى هذه البلدة الكريمة بدعوة كريمة من أخ عزيز وأخ كريم الحاج سمير عوض محمد وبدعوة عامة من أدي. احياء امسية دينية في هذه البلدة الكريمة العظيمة التي فيها اهلها جرام واهلها مسلمون. ولقد شرفنا بالحضور الأستاذ محمد محمود كبير مزيعي صوت العرب والاخ العزيز, العزيز محمد حماد عاطية مدير عام التخطيط الديني بالاذاعة والاخ الكريم, والأخ الكريم انور الهادي من اسرة التخطيط الديني وفضيلة الشيخ القاري الكريم الابن العزيز الشيخ صاها النعماني قارئ الازاعة والتلفزيون ولقد شرفنا بالحضور الاخ العزيز محمد علي جادين المبتهل بالازاعة والتلفزيون وهو اجل من ان يعرف ومحدثكم اخوكم ابراهيم اسماعيل عمار مدير عام البرامج الدنيا بالقناة السائنية بالتلفزيون وان شاء الله وقد شرفنا بالحضور من أسرة الإزاعة الأخ العزيز أشرف عبد اللطيف والأخ سامي أحمد يوسف والأخ محمد ورداني والأخ طاهر الرفاعي من أسرة الهذنسي الإزاعية وشرفنا بالحضور الأستاذ العقيد. هذا عقيد شهاب, شهاب مأمور مركز, مركز ديار بنجم, بنجم, بنجم وابراهيم بيك, بيك م... م... رئيس مباحث, مباحث المركز, المركز والاخ محمد سالم, سالم, بيك, سالم بيك, بيك من اسرى الشرطة, الشرطة ونطلق و... و... الميكروفون للاخ العزيز محمد, محمد محمود, محمود كبير مذيع صوت العرب وهو اجل من ان يعرف وهي ابن الحسنية رجل رجل رجل رجل شرقية. شرقية فبارك الله له, له وان شاء الله نتمنى للاخ طه النعمان التوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع وشكرا, وشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا طيب بركات بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم, الرحيم الحمد لله رب العالمين امان الخائفين ونصرة المظلومين وحبيب التائبين غافر الذم وقابل التو شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصير، لا عز إلا في طاعته ولا سعادة إلا برضاه قل ادعوا الله أو ادعو الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تصلي على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أنزل علينا رحمة من عندك تجمع بها شملنا وتجبر بها كسرنا وتفرج بها قربنا يا رب العالمين اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير ايها الاخوة الكرام في كل مكان من ارض الله الواسعة في امتنا الإسلامية والعربية وفي مصرنا الحبيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم من هذه الرهاب الطاهرة من مسجد الرحمة البحري بقرية ديبيك مركز ديارب نجم بمحافظة الشرقية ونحن نعيش معكم هذا اللقاء الإيماني الذي تشهده الملائكة ويذكره الله تعالى في الملاء الأعلى نقدمه لحضراتكم عبر أثير الإذاعة المصرية على موجات صوت العرب في هذا الوقت الطيب المبارك من أيام الله تعالى أيها الإخوة الكرام وبذكر الله تطمئن القلوب القرآن الكريم خلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ طاها محمد النعماني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 أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ الذين ينقون بعيد الله ولا ينقون والذين يصلون ما أمر الله به فَمَن يَعْلَمُ أَنَّ إنما يتذكر أولو الألباب ما يتذكر أولو الذين يوموا been والذين صبروا رُزْقًا أَوْ أَجْرًا فِيهِمْ وَالَّذِينَ صبروا وَيَنظُرُونَ فِي الْحَسَنَةِ غَيْرَ لهم إِذَا والذين هُمْ كَالْعُرُبَةِ الْمُنْشَاءَةِ أَوْجِهُ رَبِّي صلاة مَأْفَامُ وَ ذني اغخذونا يا رب ين لا تعدني جن, جن... قلون عليهم من يَنَّ نُعَذِّبَنَّكَ فَكُنْ لَنَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ وَلَمَا لَائِقٌ يَدْخُلُونَ سلام عليكم بما قبرتم سلام عليكم بما قبرتم فنعم عقوب جَنَّ نَا قَدْ نَادِيَ أَذْفُنُو غَادَا صلوا على جنات السلام <تصفيق> على والذين ينقضون يدول في الضم <تصفيق> ويا ولهم سوء الدار الله لقال من شاء هو قدير وفرح بالحياة تدني في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا إلا عليه آيات من ربي قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من الذين آمنوا وتقوا إن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله يتقوا الذين آمنوا وعملوا صالحات طوبى لهم يرللغ رب منا الذين امنوا به الذين آمنوا وعملوا في صالحات طوبا وَبَالُهُمْ وَحُسْنُ مَا آباَبَ <تصفيق> الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّقَوْا la الله ta po ma nur ali الذين آمنوا وعملوا صالحاتكم من لا إله إلا رحمن راعي. قل أهود بربنا ملكنا. صدق الناس الذي وسوت في صدور الناس من الجنة والناس